احباتي في الله وحييكم بتحية الاسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نتحدث في سلسلة حلقاتنا هذه عن آفات اللسان. والافة التي سوف نتحدث عنها اليوم. افة جد خطيرة. افة يعني والعياذ الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافي الذي ابتلي بها. وان يرجع ويتوب ويقوب الى الله عز وجل قبل ان يخرج من هذه الدنيا يعني ما زال أو ما تزال هذه الآفة موجودة في لسانه هذه الآفة هي سب أحد من أصحاب وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم جميعا أخوة الإسلام كما ورد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تخيل أنه إن لم يكن الصحابة هم اولياء الله عز وجل فلا ولي لله في الارض اذا كان الامام الشافعي يؤول هذه ويفسر هذا الحديث يقول من عاد لي وليا فقد اذنتم الحرب قال اولياء الله هم العلماء واذا كان العلماء ليس باولياء لله فلا ولي لله في الارض فما بالك بصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يحذر ويقول فيما خرجه مسلم والبخاري المسلم لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن احبهم فبحبي وحبهم ومن أبغضهم فببوطي وغضهم ومن آذاهم فقد اذاني ومن آذاني فقد, آذاني فقد اذى الله ومن اذى الله أوشك أن يأخذه لأن يعني قضيت أن نتخذهم غرضا يعني يعني أن يسبهم يسب الصحراء لعذب الله أو أن يختري عليهم أو يعيبهم أو يكفرهم أو يجتر عليهم أو يقول أنهم غير عدول وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي هذا تحذير وهذا إنزال خطير من النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أنت محجرا النار النار النار لا تتخذون يعني الغرضا من بعد هذا كلام خطير لان بعض الناس قد يقود دون أن يدري بالسبب والطعم والعيذ والله رب العالمين في أصحاب رسوله <تصفيق> الذين ايدوا والذين تحملوا المشاق معه والذين امنوا به وعنزوا ونصروا وعنواقفوا بجوابه وعنزوا بانفسهم واموالهم واولادهم فانما يعني الذي يتعرض لسبهم فإنما تعرض لسخط الله وصخط رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يعني كفاهم كرامة أن الله قد اختارهم ليكونوا يعني نصراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين تسابقوا وسابقوا إلى الإيمان وإلى مجهد الكفار ونشر الدين و اعلوا كلمة الله سبحانه وتعالى وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين اظهروا شعائر الـ الـ الاسلام في العالم وهم الذين علموا الناس الفرائض والسنة وفضلهم لا يمكنهم الا فاسق يعني حرف في عقيدته وفي فقره وفي الدين لان لولا هؤلاء الغر الميامين ملائكه البشر ما وصل الينا من الدين اصل لا فرع كما قلت العلم. ولا علمنا من الفرائض ولا من السنة لا سنة ولا فرضا ولا بلغنا من الاحاديث عن المعصول صلى الله عليه وسلم يعني ولا حديث واحد منهم الذين فاللغم على رسول هذا عليه السلام والسلام ولذلك من يطعب في الصحابة فقد مره من الدين وخرج كما يخرج السهل من الرمية ويخرج من الإسلام الاسلام لان الذي يسب احد الصحابة انما بهذا يظهر عن ما في قلبه من مجمونات حذر وزوء في قلبه نحو افضل الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لان الرسول يبين يقول ان الله اختارني واختار لي اصحابي فاذا هم خيرة الله عز وجل الله الذي اختار صحابته اختار صحابة الحريب يعني ليصاحبوه وليؤازروه ولناصروه فقال صلى الله عليه وسلم ان الله اختارني واختار لي اصحابي فجعل لي منهم وزراء وانصارا واصخارا فمن سبهم جلال عبد الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا يعني لا نقله ولا سب اسب يعني بعض الصحابه عمره وانس قال انس رضي الله عنه قال اناس من اصحاب الرسول ده ان نسف يا رسول الله يعني في اناس يسكون قال من سب اصحابك عليه لعن الله والملائكه والناس اجمعين ولذلك يعني في روايه ان الله اختارني واختار لي اصحابي وجعل لي اصحابي وجعل لي اصحابا واخوانا واصهارا وسيجيد قوم بعدهم يعيبونهم وينقصونهم فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم سبحان الله يعني من يسب الصحابة يجب علينا ان يعني لا نواكله لا نجلسه لا نشربه لا نزوجه كان مسلمين لا يتزوج من بناتنا إنما مات لا نصلي علينا لنصل الصحابة ولا نصلي معهم في التماكن التي يصلون فيها ولذلك مما رواه مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذكر اصحابي فامسكوا واذا ذكر النجوم فامسكوا واذا ذكر القدر فامسكوا انظر الى مقام صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم طبعا الكلام عن الصحابة الكلام يطل شرف هو الكلام عن مناقبهم واخلاقهم و... ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وافضلهم طبعا العشرة هم بالجنة الفريطان راشدين الذين شهد الرسول لهم بالخيرية والبدريين منهم والذين يعني بشرهم لليتسلم بالجنة غير العشرة اشتقت الجنة الى عمار يا بلال انحبرني ما دخلت الجنة مرة الا وسمعته خليفا عليك فيها، فإلى آخر هذا الكلام، لا لا سعد في الجنة ابن معاذ هل ينوم من هذه المناديل او من هذا الحريق إذا كل هذا نوم عن مكانة الصحابة عليكم بسم الله وسماء الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبده عليهم النواجد وياكم ومحتات الأمور هذا ابو بكر الذي يعني لما تكلم مصطح ابن ثاث الذي كان نوم عليه وتكلم وشارك في موضوع حديث ال وتعلم لكم العالمين ورمله السيدة عائشة رضي الله عنها لكم المؤمنين سوى النبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق بالتفاحشة ونزل القرآن ليبرئها في قضية حديثة الدفك وتعلم بكر على حمد الانفاق على, على مستحاب الإشار مع المنافقين في الحديث والطوضة عائشة فلما يذبت الآية ولا تلقوا الفض منكم والسعة فانيوكد بالقربة والمساكين وليعفوا ليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم في النور فقال ابو بكر والله احب أن يغفر الله لي إذا هذه مكانته كانته أبي بكر مثلا يمتلعه رمض العباد سبحانه في كتابه إلا تنصره فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ في الغار يقول صاحبه لا تحسن ان الله معنا في جاء بالصدق وصدق به هذا كان في أبي بكر إلى عمر نصر الاسلام اظهر لعثمان وكيف جهز جيس العسرة وكيف زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين واحدة والاخرى فلما ماتت بالثانية قال قطيبا خافره لو كانت عندنا ثالثة لما زوجناها الا لعثمان ابن عفان اظهر الى علي ابن ابي طالب الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم انت مني منزلة هرون بالنسبة لموسى غير انك لا نبي بعدي انت اخي في الدنيا والاخر يرفع هذا سعد رضي الله عنه ويقول هذا خالي فليريني احدكم خاله كل هذه العظمة في هؤلاء الذين كان الواحد منهم يضع التمرة في فمه اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو مدح الله عز وجل كلا الفريقين المهاجرين والانصار لما اخى الله بين المهاجر وانصار انظر ماذا صعروا ويحبون من هاجر اليهم ويجدون في انفسهم حاجة ما مأوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذه المعاني الجيدة هذه المعاني الجميلة هذه المعاني العظيمة التي رأينا في خلق صحابة الحريب صلى الله عليه وسلم يعني ما علينا إلا أن نتأسى بهم لكن حذار من أن يسبهم إنسان حذار من أن يحوض فيهم إنسان لأنهم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وآزروا وعزروا واتبعوا النور الذي وزن مع إخوة الإسلام وأحبتي في الله يعني حذروا من الخوض في الصحابة وفي سيرتهم بل هم الصفوة المنتقاء الذين اختارهم الله عز وجل رسول الله وينقلوا لنا هذا الدين ويوصلوه لنا كان كل واحد منهم نسخة مصافية تسير على قدمين فيعني الذين يخوضون ويخطون ويعيدون الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهايتهم وسوء خاتمتي عند الله معلومة إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى يا في الله حقيقة الأمر إن موضوع سب الصحابة هذا والعزب لها رب العالمين يعني يجب أن يسارع من يصنع هذا الأمر إلى التوبة والنزول والعودة إلى الله والتكفير عما مضى عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا رضي الله عن صحابة رسول الله والحقنا به في مقعر صدق عند مليك المقتدر